ماني من الليلة مش الدهر ينساك لاني لا من الليلة شراك المصالح لاني لا من الليلة بغشيحي انا من اللي يبغى لالنصايح لا حانتك دنياك والكل خلاك خلاك تلقى محب واقف